يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين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 الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا